للعامريه يا اهتدعي ودورها والقلعي للعزقم يا رداعي هبوا قموا يا لمصار والله لعلن قتالي ضد العدو والموالي الرافض يا رجالي هبوا وقموا يا نصار محتال قذبا عدنا وكلنا عارفنا لابد من فاجعنا عينا هبوا وقموا يا نصار الرافض والوافقة لو تعرفوا بالحقيقة ما تصبروا له دقيقة هبوا وقموا يا نصار ويا أمنا يا العافية يا عائشة يا الشارفة استبشري رباه لقيفة هبوا وقموا يا لنصار أوهم وحرق صغره وغرهم بالعبارة في خطها في شعاره هبوا وقموا يا لنصار باتعرفه بالعمامه إن الخميني إمامة معطيه كل اهتمامة هبوا وقموا يا ننصار ومن ردع المدينة قام الأسد من عارينه يرفع شراع السافنة هبوا وقموا يا الانصار يا صافية يا آصيلة حد السيوف الصاقيلة والخيلة بسمع صاهلة هبوا يا ننصار وأهل المصلى الكرامي توصلهم سلامي هم درع والحسامي هبوا وقموا يا لنصار داع الشرف شرفنا لنصرة الدين جونا بالله لا تخذلنا هبوا وقموا يا لنصار وعادي في القانع عبطال أسود في الحرب وشبال ابشر عن السل والصال هبوا وقموا يا لنصار للحذرة الأولية نصرات العامرية خايف تصبح ضحية هبوا وقموا يا نمصر وعاد خضر الخاضرة بيبا تذك الأسرة من السجون الخاطرة هبوا وقموا يا نمصر والقادري واهل شربه تحب طه وصحبه هبوا على الحوث يهبه هبوا وقموا يا وبلغ ما غاوير حزياز من السلام الممياذ هي في المعارك تبياذ حب وقمو يا الأنصا يهلل يا من عبد دار